الباب الخامس ومئتان باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أي قضها فأوترت رواه مسلم وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فاوتري يا عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل